أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ من قالها ثلاث مرات لم تضره قمه تلك الليله